واستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, اتقوا الله. Condem face and focus جامولا ليعذب